والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختان وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظار منه بطن ثم أما بعد فمع المجلس الحادي عشر من مجالس شرح كتاب التأصيل للعلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد طيب الله ثراه. كنا قد وصلنا عند المرتبة الثالثة وهي مرتبة البت في حال الراوي يعني بعد أن نفحص حال الراوي وأن نجمع ما قيل فيه من أقوال عند ذلك الطالب العلم الناقد سيتبين له إيش؟ حال الراوي إذا نقطع بحال الراوي إما بتوثيق وإما بتضعيف إما بتضعيف من جهة الضبط فيكون ضعيفا وإما بالطعن في العدالة فيكون كذابا أو متهما بالكذب وكل ذلك من خلال أقوال الأئمة النقاد الثقات وبعد فحص أحوال الرواة تحصل نتيجة النظر في حال الروي من جهتين الجهة الأولى أن يؤدي البحث في حال الراوي إلى واحدة من حالات أربع هي الحالة الأولى أن يكون تام العدالة تام الضبط فهذا حديث في رسم الصحيح لذاته ولو كان منفردا به يعني الرجل رجل من أهل العدالة ومن أهل الضبط التام رجل أحمد يقول في ثقة وابن يقول إمام وشعب يقول جبل من جبال الحفظ وأبو حاتم يقول ثقة ثقة و... مثل هذا؟, هذا ولو انفرت فحديثه صحيح لذاته الحالة الثانية هي يكون عدلا لكن ضبطه إيش؟ خف عن ضبط أول ان يكون عدلا خفيف الضبط أو يقال, أو يقال في ضبطه شيء يسير أو قليل يعني رجل عدل لكن في ضبطه يعني بعض الأوهام فهذا حديث في غير ما أخطأ فيه في رسم الحسن لذاته ولو كان منفردا وإن كثرت الطرق كان الصحيح لغيره يعني رجل هذا رجل عدل لكن ضبطه أخف من ضبط الاول له بعض الأخطاء له بعض الأوهم التي لا إيش لا, ت... لا هي من تمام الضبط إلى... إلى... إلى... يعني إلى وسط الضبط لكن لا تؤثر عليه بالتضعيف انما تؤثر عليه أنها انزلته من المرتبة العليا إلى المرتبة الوسطى أو المرتبة التالية فهذا ما لم يتبين خطأه لنا فهذا يكون حديثه ايش حسن لذاته ولو انفرد طيب اذا وجد له طرق اخرى حديثه يكون ايش صحيحا لذاته عفوا صحيحا لغيره في الحالتين الثالثه والرابعه ان يكون في الراوي طعن من جهه عدالته او ضبطه وهاتان الحالتان هما محل الحديث المردود بأقسامه الموضوع والواهي والمتروك والضعيف الذي لا ينجبر والضعيف المنجبر ومنه الحسن لغيره يعني رجل طعن في عدالته بانه رجل كذاب يكذب على الله ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث موضوع حتى ولو لم نكن متيقنين أنه كذب في هذا الحديث لكن أنه كذاب فكل ما يرويه يكون كذبا طيب إلى أن نصل إلى أخف درجات الجرح في, في الضبط وهي التي حديثه يكون فيه ضعف فإذا وجد الطرق ومتابعات يرتقي الحسن لغيره وتتفاوت مراتبها أيضا في نفسها حسب تعدد تفاوت المراتب والدرجات في كمال الصفات المعتبره وجودا وعدما يعني هل هذه الصفات يعني مثلا الكذاب يختلف عن المتهم بالكذب ها المتهم بالكذب يختلف عن الضعيف الذي كثر خطأه رجل دين لكن الحديث ليس من صناعته فيخطئ كثيرا فمثل هذا يكون حديثه ضعيف رجل صادق ولم يوثق معتبك فمثل هذا حديثه يصلح في الشواهد والمتابعات لكن إن انفرد فضعيف فإلى بيان كل حالة منهما الحالة الثالثة ان يقوم الطعن في الراوي من جهه عدالته فالقول فيه كالاتي اعلم ان اسباب الطعن في الراوي من جهه العداله خمسه وعليكم السلام خمسه اسباب تطعن في عداله الراوي اولها واخصها وأرذلها الكذب الكذب ان الذين يفترون على الله الكذبه ها لا يفلحون فاول اسباب الطعن في العداله وهو أرذلها واخصها الكذب وحديثه الموضوع الثاني التهمه بالكذب التهمة به وحديث المطروق طيب ما الفرق بين الكذاب والمتهم بالكذب الكذاب يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم والمتهم بالكذب يكذب في حديث الناس ولو لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يكذب في حديث الناس فمثل هذا وعليكم صحيح لا يؤمن له ولا كرامة أن من شرط الراوي يكون امينا صادقا. صادقاً في كلامه، صادقاً في وعوده، صادقاً في حياته، لأن هذا دين وهو من نقلت وحملت الشريعة، ولذلك من المآسي التي نحن نعيشها اليوم أن نجد إماماً وخطيباً في الأوقاف نجده كذاباً أو فاسقاً يتاجر في البنجو أو زانياً، ها؟ مصيبة كيف يقف على المنبر يقول للناس اتقوا الله ولم يتق الله سبحانه وتعالى وعليكم السلام لا أنت تبلغ دعوة الله إذن يجب أن تتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام السبب الثالث الفسق بالقول والعمل فاسق فسق بالقول والعمل إما بالقول يعني رجل فاسق يرتكب من الفسوق والفجور نسأل الله العافية أو أعمل أعمل الفساق يعد ويخلف يحون في الأمانة يشرب خمرا طيب وقيل بل يعني حديثه يسمى بالموقع بل المطرو يعني يستوي مع المتهم بالكذب وحديث هؤلاء لا يعتبر به بحال فهو غير قابل للتجابر يعني للارتقاء مهما تعددت منه الطرق والأسيات لو وجد له ألف إسناد وكل إسناد في واحد من هؤلاء يكون هذا الحديث من أجذب الأحاديث طيب فالكذاب والمتهم بالكذب والفاسق بالقول والعمل لا يرتقي حديثهم حتى يلج الجمل في سم القيام ولذلك مقولة أهل العلم إن تعدد الطرق يفيد الحديث فيما إذا لم يكن, يكن الطعن في العدالة افهم هذا وخاصه في العداله في بايش بالكذب والفسق والتهمه بالكذب طيب الرابع من اسباب الطعن في العداله الجهاله ان مجهول وفيها مجهول العين عبد الله من عبد الله هذا ما نعرف واحد جلس الحمد لله والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله وذكر عده احاديث وقد من يا أخوان يعرف هذا قالوا من أعرف وعليكم الصحه وبركاته طيب ما يعرف؟ ما يعرف من هو طالب علم ليس طالب علم تقي ليس تقي ما يعرف عنه شيء طيب إن عرف حاله إن عرف رجل وجدنا يصلي معنا لكن ما نعرف ضبطه ومجهول الحال وهو المستور والمبهم وهو عين وعين في القرون المشهود لها بالخير أو فيما بعد ذلك ويعتبر بحديث الجميع سوى من بعد القرون الثلاثة ففيه نظر يعني المجهول أو الحال أو المستور يعتبر به يعني ينظر فيه هل له شواهد ومتابعات أم لا فإذا كان في القرون الثلاثة المفضلة فأنعم وأكرم وان لم يكن من اهلها فلا لا قيمه له لا مجهول العن هذا من هو شيء ما يعرف لعله شيطان تمثلا في صوره انسان البدعه بالاعتقاد البدعة بالاعتقاد خارجي خارجي مرجئ جهمي يعني اشعري شيعي لا نقصد بالشيعه الملع... الرافضه الملعن هؤلاء وحديث المبتدع مراتب الموضوع المتروك المنكر ولا يعتبر بهم الضعيف وهو حديث موصوف ببدعه غير غال ولا داع اليها في غير بدعته يعني اراد ان ينزه الله فتلبس ببدعه طيب اراد فاذا لم يكن داعيه لبدعته وليس من الغلاة فيها فمثل هذا وعليكم الصحه ينظر لصدقه وامانته طيب فاذا كان صادقا اللهجه امينا فكما قال شيخ الاسلام الامام النقاد ابو عبد الله الذهبي رحمه الله تعالى في ابانه بن تغلب في ميزان اعتدال شيعي جلد لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته ثم قال يعني سأل سؤالا كيف أننا يعني نقول وشرط الحديث الصحيح فكيف نقبل حديث المبتدع وتكلم بكلام طيب اكتب تراجع ترجمة أبان لتغلب من, من ميزان اعتدال ترجمت أبان ابن تغلب نعم ويضاف و... ما قرأناه في المجلس الماضي في اقتضاء الصراط المستقبل هنا طيب إذن الحاله الثالثة ويقطعنا في إيش؟ في العدالة وهي خمسة الكذب والتهمة بالكذب والفسق في القول والعمل والجهاله والبدعه بالاعتقاد الحالة الرابعة أن يكون الطعن في الراوي من جهة حفظه وضبطه ليس من جهة إيش؟ العدالة فالقول فيه كالآت اعلم أن أسباب الطعن في الراوي من جهة ضبط خمسة الأولى الغلط في الإسماع والأداء في الإسماع والأداء وحديث إن, غلط إن غلب عليه الغلط هو المنق وقلب للمتروك وهذا لا يعتبر به فلا ينجبر وإن لم يغلب عليه الغلط فحديثه ضعيف يعتبر به فينجبر فيما لم يغلب فيه إنسان في حال الأداء تغلط أو هاموا جدا حيث غلبت عليه تماما أم أنها كثيرة لكن لا تغلب عليه إن كانت كثيرة وتغلب عليه فحديث ضعيف ولا يعتبر إن كانت كثيرة ولا تغلب عليه فحديث ضعيف وينجبر بالطرق فيما إذا إيش فيما إذا تبين خطأه تقول كيف يتبين خطأه بجمع الطرق بتنصيص العلماء ثانيا الغفلة في السماء والتحمل إذن الاولى عند الأباء والثانية عند التحمل والسماء إنسان لا يبالش. جلس يلعب في المجلس يكتب منشغل طيب وما سمع وسماع غير دقيق او كتب عن الشيخ وطارت كتبه وحديث ان كان فيه فرط غفلة غلبت عليه المنكر وقيل بل المتروك وهذا لا يعتبر به فلا ينجبر والا تغلب عليه فحديث ضعيف يعتبر فينجبر يعني الغفله في أثناء السماع والتحمل هل هي غلبت عليه جدا إن غلبت عليه هذه سمطر يطرق وإن لم تغلب عليه كثرت منه الأوهام لكن لا تغلب عليه فهذا يكون ضعيفا وينجبر بالطرق الوهم فمن غلبه الوهم الثالث الوهم فمن غلبه الوهم الذي يطلع عليه بالقرائن؟ وجمع الطرق بعد التفتيش فحديثه المعلل معلل يعني رجل يهم في الحديث وقلنا ان علم العلل يقوم على اخطاء من واوهام الثقات وهذا لا يعتبر به فلا ينجبر وإلا فهو ضعيف يعتبر به فينجبر المخالفه وتشمل الشاذ يعني مخالفه, مخالفة الثقه ولو قال الموثق افضل لمن هو أوثق منه الموثق الراو الموثق ليدخل فيه إيش الصبوق يدخل فيه من حديثه إيه ينجبر يصلح للشادر المتبعات وخالفه من هو أفضل منه لمن هو أوثق منه أيضا صفة وعددا لم يذكر صفة وعددا كان ينبغي أن يذكر إيش صفة وعددا صفة يعني صدوق خلف الثقة ثقة خلف الثقة ثقة أو, أو خلف أوثق الناس في, في, في شيخه العدد راوي واحد يخالف 4-5-6-7 والمنكر بمعنى مخالفه الضعيف للثقة والمضطرب والمعلل والمزيد والمزيد في متصل الاسانيد وزيادة الثقات والمدرج والمقلوب والمصحف والمحرف كل هذا يدخل في إيش في المخالفة لأنه يخالف غيره الخامس سوء الحفظ سوء الحفظ راوي صدوق لكنه إيش سيء الحفظ وحديثه الشاذ على رأي وقيل بل هو المنكر ويدخل فيه المختلط إلا زمه سوء الحفظ ورواية عنه بعد اختلاطه وفيه أيضا المتلقن الذي يلقن فيتلقن مثل سفيان ابن وكيع ابتلي بوراق سوء كان يلقنه فقبل التلقين فضعف الائمه حديثة تنبيه ولا يغيب عن البال هنا أنه قلما من من الخطأ والوهم لذا فإن الثقة تحمل رواية على الصواب ما لم يقم دليل واضح على الخطأ فيترك ما أخطأ به وتبقى بقيه رواياته على الصواب لو ان كل عالم او كل امام اهدرناه لخطا ما بقي معنا احد ولذلك ما بقي احد في عصرنا لهؤلاء الفسقه الجراحين الذين ما تركوا أحدا من خلق الله ضاق صدور حتى تسمع يعني بدعه منقره أهل السنة حصر فلان أو فلان هذا وأهل السنة ما شاء الله وحدك على أنك دليل على أنك مبتكر دليل على أنك مبتكر معنى هذا ان القيامة تقوم ان القيامة تقوم عليكم الصفر أين الطائفة إذ؟ فيضيق صدره بسبب أخطاء و لو أن أي إنسان تتبع أي عالم على وجه الأرض من السابقين أو من المعاصرين أو من منكم ممن سيكون عالما بعد ذلك ويتتبعه لا بد أن يجد له أخطاء لكن هل الخطأ هذا خطأ منهجي أم خطأ فتوى خطأ منهجي هذا هل هو قصده ويعني تعمد أن يخطئ أو تعمد أن يظل على هذا ام انه اخطا ولم تقم عليه الحجه ولم يبين له مسألة مساله التبديع والتضليل والتفكير من المسائل الدقيقه التي تحتاج ولذا طالب العلم المحترم اسم طالب العلم اقرب العلم الا ان يوجد شيء واضح جلي عند ذلك ينقل عن مشايخه لا يجلس فاسق من الفساق ما درس ولا تعلم ولا سمع من العلماء الا حفظ كلمتين من كتاب ومجموعه من الهمج الرعاع يعني ثلاثة اثنان من عميان البصر والبصره جل شطا شيخنا ماذا تقول ففلن مبتدع شيخنا ماذا تقول وشيخهم هولان الثاني ظن نفسه ابن معين أو أبا حاتم من الرازي أو أبا زرعة أو على التنزل الدرققية وجلس فلان ضل فلان فيه مشكل فلان عليه أخذت فلان عليهم لحظات فلان أه أه أه أه طب نريد نفهم كتاب مثلا البيكونية أو نفهم نزهة النظر أو يعني تعال بس اقرأ لنا الفية العراق قراءة صحيحة نادر. طيب تعالى لنبحث ل ل ما ل... بحث او أو الموافقات أو... هذا كلام سهل جدا أنتم ما تفهمون هذا الكلام. وهو نقص لا يفهم، أو كثف تجد لا يفهم شيء. لكن منهج البدح. الضلاله وخلاص وهذا راسنا والهمج الرعاء أتباع كل نائب يتصورون انه شيخ الاسلام وعلامه الانام إمام الجرح والتعديل ورجل الرجال في كل سيف للاسف لا ما من عالم الا وله خطب لابد ان تنتبه لهذا ما من عالم الا وله خطا ولو اهدرنا علماءنا بكل خطا وقعوا فيه ما بقي معنا احد لكن يمدح الرجل بكثره صوابه وقله خطاه واذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث ف... طالب العلم لا ينشغل بهذه السفاسف بقدر ما ينشغل بأنه طالب يطلب حتى إذا أصبح عالما ينفع الله به عند ذلك سيرى ويعلم أن المصلحة أن يتكلم أو أن يسكت إلى غير ذلك لكن ابتلان الله في زمن الفتن بطائفة ما بين ديمقراطيين ما يعرفون شيئا ولا يفهمون شيئا الديمقراطيه كفر كفر الديمقراطيه فرض فرض الحزبيه حرام حرام الحزبيه فرض فرض الانتخابات حرام حرام حرام الانتخابات فرض فرض فرض القول بانتخابات قولا على الله بلا علم قول على الله بلا علم لا ده التي نصرت الدين هي نصرت الدين وهكذا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله الدستور قبل سنوات كان كفريا الان اصبح قتلنا في الجنه وقتلهم في النار ما شاء الله لو انتم تقتلون من اجل دين الله انتم تقتلون من اجل ديمقراطش وخرجتم من اجل ديمقراطش ف... وطرف ما يقر لعالم على وجه الارض بالفقر خلاص ويضيق الحال ببعض الغلمان الى ان يترك الاستقامه على امر الله ثم يدخل في الزنا والخمر و... او ان يصبح ناقدا سينمائيا ما هو ابن القصيه هو لا بارك الله فيه لما ضاق صدره واقترب من الستين اصبح ناقدا سينمائيا يذهب للكنائس ويذهب للسينمات ويحرف في دين الله سبحانه وتعالى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 ما, ما, ما يوجد إلا أنا لا هذا خطر هذا خطر من قال هلكت الأمة فأهلا يتصور أنه هو الوحيد هو العميان الذين يسيرون خلفه ثم ما تمر الأيام إلا والذين من خلفهم أيضا لأن المنهج منهج منحرف يبدا يبدع بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا هذا منهج الخوارج يجلسون وهم طائفه في اول الليل فلا ياتي وقت السحر الا هم ثلاث طوائف هذا كان ديدا الخوارج وكبار المبتدعه اللسون يتناظرون في اول الليل وهم طائفه واحده لكن مسألة نشأت بينهم طيب مسألة نشأت بينهم فأرادوا أن ينظروها فلا يقومون إلا وهم ثلاث طوائف نسأل الله العافيه المرتبة الرابعة الرابعة مرتبة النظر في اتصال السند السند هذا متصل أم منقطع فإذا فرغت من تشخيص منزلة الوسائط في العدالة والضبط تلتفت إلى شرط السماع والشرط الثالث اتصال السند فتدير السند على أنواع الحديث باعتبار عدد الوسائط وهو نوعان على التقابل يعني هذا يقابل هذا العلو والنزول، العلو وهو الذي قلت فيه الوسائط إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية شعب رحمه الله تعالى علو مطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم علو نسبي الى امام من الائمه الكبار النزول ويقابل العلو باقصى وعلى انواعه باعتبار الاتصال وعدمه وهي على قسمان متصل السند متصل ومسند ثاليا ما فيه انقطاع بسقط جلي او خفي فانواع السقط الجلي اربعه المعلق ما سقط من فوق المص... ما سقط أو أكثر من فوق الم... يعني فوق المؤلف المصنف والمرسل ما ك... ما سقط منه راو أو اكثر أو ما قال فيه التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا السقط في أصل السند المنقطع ما سقط منه راو أو اكثر في أثناء السند على غير توالي المعضل ما سقط منه راويان فاكثر من اثناء السند على التوالي والسقط الخفي نوعان المدلس والمرسل الخفي المدلس روايه الراوي عمن سمع ما لم يسمع مهما أنه قد سمع بصيغه تحتمل السمع كقال وعن والمرسل الخفي روايه المعاصر عمن عاصره ولم يلق أو لقي ولم يسمع منه شيء. ولكن ما سمع منه شيئا فهذا يسمى مرسلا خفيا انه لم يدلس وعاصر فهذه ستة انواع فتنظر هل من انقطاع هل من انقطاع سط جلي من تعليق أو إرسال أو انقطاع أو عضال أو سط خفي من تدليس أو إرسال خفي أم تحقق لك بالسب بالاختبار ظهور اتصال السنة ظهورا تقوم بين الحجه أم فيه انقطاع لكن صرح المدلس المعنع بالسماع في طريق آخر يعني أنت مع مدلس عن لكن بحثت فوجدته قد صرح أو صرح المرسل بالواسطة في طريق آخر وهكذا أو ثبت الانقطاع فحصل له جابر بشرط ويعرف هذا بالوقوف على حقائق هذا هذه الأنواع والالتفات إلى صيغ التحديث بالسند هل قال عن أم قال حدثنا أم قال سمعته ومعرفة منازل التلاميذ من شيوخهم هذا التلميذ هل مات قبل شيخه؟ هل سمع من شيخه؟ كموت المروي عنه قبل تحمل الراوي عنه بعض الكذبين يعرف بإيش؟ يروي عن فلان متى متى لقيت فلانا؟ يقول لقيته في سنة كذا سنة كذا كان الشيخ مات الشيخ يكون قد مات فعلمنا أنه كذاب أو أنه لا يكذب ولا شيء طيب؟ لكن يرسل يرسل عن فلان فقط الا طب هو مات وهذا لم يدخل البلد هذا او مات قبل ولادته او مات قبل ان يستدرئ بطلب العلم فيكون الحديث ضعيفا او ينص الراوي عنه او احد أمة النقد على عدم اللقاء بينهما انت لقيت قل لا والله ما رايته أو سمع منه أحاديث مقصوصة دون غيرها. طب كيف نعرف هذا بإيش؟ بالحضور والغياب في مجلس السمع. آه؟ يذكرون من سمع ومن لم يسمع. نعمة منتصف. لا الأفضل هنا قول سنته. هو مسجلا حتى لا يوهى حتى هذا نوع تدليس نعم سمعته سمعته في ال... ينبع أنه سمعته نعم في في احد اشرطته او سمع سمعته ويشرح وهو يشرح في درس مسجل أو سمعته في درس مسجل أما سمعته فقط فهذا نوع تدليس وعليه فاعلم أن أسباب القطح في اتصال السندي هي بسبب السقط الجلي أو الخفي وسته المعلق المرسل المنقطع المعضل وهذه أنواع الانقطاع الجلي المدلس إذا عن عن المرسل الخفي والمرسل الخفي وهذان المرسل الخفي وهذان نوع السقط الخفي وجميعها يعتبر بها فتكون جوابر إذا. الشيخ دور علوم الحديث والمصطلح وأنت في أثناء بحثك ستبحث عن الرجال وتبحث عن السند وتبحث في المد ثم بعد ذلك ثم بعد وهذا في البداية طالب العلم يكون تحت إشراف شيخه بحيث يعني يوجهه لهذا ثم بعد ذلك يختبر نفسه في عشرات من الأحاديث تحت إشراف شيخه ثم بعد ذلك يأذن له شيخ إذا وجد منه فهما ودقة وإذا وفق للحكم على الرجال وعلى الرواة وعلى المطون وعلى الأحاديث يلزم دائما جانب التذلل لله يلزم دائما جانب التذلل لله سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله يعني دائما يلزم جانب التواضع والادب مع الله سبحانه وتعالى والتذلل ما التواضع إنما أقول التذلل لله سبحانه وتعالى حتى يوفق في أغلب أمره ولا بد من أخطأ يعني مهما بلغ المرء منا لا بد من أخطأ والدليل ما من عالم أو طالب علم جيد يؤلف كتابا أو يحقق كتابا ثم يعيد تاليفه أو تحقيقه إلا ويزيد فيه وإنقص هذا دليل على إيش؟ على نقصنا نحن البشر. يعني كتاب كتاب جوز تقد أعوطة كتبته قبل سنوات. أعدت كتابته هذه الأيام زاد في حدود أفضل في حدود أربعين صفحة. ووجدت بعض الأخطاء من أين جاءت؟ كيف؟ هل هي مني أم من الناشر طيب إيه كيف هذا حدث طيب نزيد طيب ننقص باقي يعني أيام أنتهي من الإحكام إن شاء الله أرجع لإرشاد الفحول وعيده معه هناك أشياء كانت تصلح في هذا الوقت يعني مثلا أنا ترجمت لـ لـ لكل الرواد حتى لبعض مشاهير الصحابه وكانها مقصد إن كان أغلب طلبة العلم حولنا لا أعرفون اسم أي بركة. كلما سألنا ما أحد يجيب لكن الآن انتشر إذن مثل هذا لا في كتاب أصول الفقه فتحذف تراجم المشهير ويهتم ببعض المخطوطات التي انعم الله علينا بها في أصول الفقه وبعض الكتب التي طبعت ولم تكن طبعت في الإحالات وهذا أعظم ما يكون التحقيق أن تحيل كلام العالم هو نقل هل نقل بدقة هل نقل بمعنى هل أصاب في النقل هل أقطأ في النقل هنا تبدا الاهتمام بالإحالات فيما, فيما انعم الله علينا به من جديد بعض المسائل مثل التي يعني, يعني مثلا أنا كنت سكتت عن بعض المسائل مسألة على رأسها التحسين والتقليح العقلي النقل الشوكاني مذهب ذهب ومذهب وما ذهب الأشياء وما سكت استحياء يعني في فترة كان بعض الطلبه يطعم في الإمام الشوكاني وفي غيره فقلت لا يعني أنا حتى نبهت في المقدم قلت وسكوتي لا يعني إلا السكوت فإذا ببعض الناس يحملون من مسؤولية قلت أنا أتحمل في الطبعة الثانية نبهت وأوضحت بعض الأخطاء العقدية التي نقلها الشوكاني سواء كان ناقلا عن غيره أو كان معتقداً له وعند شرح الكتاب وجدنا أيضاً بعض الأمور وفوق كل ذي علم عليم يعني أنا بقى أذكر كشيء تجربة تجربة واقعية تعالى لمثل لشيخنا وأمام أهل عصرنا أبي عبد الرحمن الألباني عليه رحمة الله انظر للسلسله الصحيحه في اول ما نزلها وانظر للسلسله الصحيحه التي طبعت وعليكم الساعه وكاله في اخر ايامها عليه رحمه الله و هكذا العلم لا يجمد ولا يقال طيب لماذا مثلا انتم كتبتم يعني لماذا كتبتم مثلا ما انتظرتم هذه السنوات الطويله ونحن كتبنا اقصى ما عندنا في هذا الوقت هذا نهاية ما عندنا لكن طبعت كتب ما كون ما كانت موجوده ووجدت مخطوطات ما كانت في أيدينا طب ما يعني كتب لم تكن مطبوح لكن طبعت من الأمانة العلمية أن أضحف القارئ الكريم بإيش بهذه الفائدة طيب وجدت مخطوطات لم تكن في أيدينا وما كنا نستطيع العثور عليها أيضا لكن أنت عندما تكتب تكتب نهاية ما عندك وتكون على يقين على يقين انك مع كل هذا لا بد من خطا ولا بد من وهم وكلما تذللت لله سبحانه كلما كانت اصابتك للشيء اكثر ومساله مهمه جدا انا كتبت كتابا طالب علم ليه إخوان أفاضل أعرض على إخوان ليه مشايخ أعرض على مشايخ وما ينقضونني فيه أخذه بعين الاحترام والتقدير والاعتبار حتى ولو كان طالب علم الذي يناقشه لأن عين المؤلف تختلف عن عين الناقض أنت كتبت كتبت وأنت في أريحية من كتابك لكن هو يقرأ بعين الناقض الذي ينظر لك عن أي خطأ هو ناصح امين لكن ينقض حاقد حاسد ستستفيد من وراء الحاقد الحاسد أنه يتلمس لك العثرات في كتابك لكن حاقت حاسد يتلمس ولا يجد ويفتعل تلقي به في البحر الأحمر ولا تبالي به ولا تبالي ولا تلتفت إليه من أصله إذن تعالوا بنا للمرتبة الخامسة الآن عندنا حديث في الشئ من ضعف وأشق هو اتعب او من اشق انواع علوم الحديث الحسن لغج حتى ان الامام الذاهب يقول يعني في الموقضه انه ما يعني ما يجد له حدا خاصه الحسن لغج من انواع الصط في النظر في الجواب الجواب ما يجبر ما يجبر الكسر يعني واحد مكسور نريد نجبره نريد نجبره نجبر هذا الكسر نصلحه كيف نصلح هذا النظر في الجواب من أنواع السقط في السند وأنواع الطعن في الراوي من أنواع الصقط في السند وأنواع الطعن في الراوي عرفت المردود الذي لا يصلح للاعتبار بحال فلا ينجبر مهما تعبدت الطرق من بابته يعني من, بابته يعني من شكله الكذاب لو مئة ألف كذاب رأوا لا لقيمة بهم وعرفت المرضود المنجبر فيعتبر به المرضود المعتبر الذي ايش نحن نأخذه وننظر فيه لاعتبار النظر ننظر فيه هل يصلح في الشواهد والمتبعات أن يصلح يصلح في الشواهد والمتبعات نبدأ نبحث عن الشواهد والمتبعات وضابط الجابر له انه يرجع الى الاحتمال في طرفي القبول والرد يعني هذا يقبل يرد يقبل يرد انت أجلس ايه عقلك ايه نقبل نرد نقبل نرد نقبل نرد اذا هو محتمل فاذا جاء محتمل مع محتمل مع محتمل قلنا اللي هو ايش رجل يمشي بعصا يتعكز واثنين ثلاثة قابلة ضرب ضرب ضرب وشير العصى وينرى وشير العصى وينرى فيعطيهم الجمع هذا يعطيهم شيئا من ايش من القوة فهذا هو فحيث يستوي الاحتمال فيهما فهو الذي يصلح لأن ينجبره وحيث يقوى جانب الرد فوالذي لا ينجبه أما إذا رجح جانب القبول فليس من هذا الذات في الحسن الذاتي والله أعلم يعني راوي لا ينجب ارم رجح يعني, يعني اه احتمال احتمال ايش اه احتمال القبول والرد هذا الذي نحن نبحث له عن شهاد المتبعات لكن جانب القبول قوية جدا لا هذا الحصن لذاته جانب الرد قوية جدا هذا المرضود الذي لا ينجد لكن محتمل نحتاج له أي إيش أي فيتامينات أي مقويات رف المسكين وناء السلام عليكم كيف حالكم؟ الحمد لله أرجلكم يقول لك ذكر بط ولا حاجة ولا يقول لك اثنين كلوا كوارع كذا كوارع جمال من بلبيس ولا حاجة كذا تكون جمال صغيرة كذا قاعد ولا حاجة وقم قم يضرب الجدار كده يقوم المسكين يعملوا له ذكر البط او يقول له اثنين كلوا لحمة صغيرة ولا اي شيء واجلس ياكم الحمد لله ها كيف في الصحة والله الحمد لله بخير تنطلع تصم ها نطلع نصم يمشي اذا اعطنا ايه جبرنا ده هذا الجابر هذا الايه المقوش هذا الذي ايه يساعد على مع ان اقل برد سقط راح المسجد وماشي في الطريق الحمد لله ها؟ فجأة لفحت برد تعالوا احملوا روحوه قالت لك ما أنت قلت الحمد لله قال والله رجعت وبذل جهدا من يعني بذل جهدا بعد ما أكل ورجعنا الله واضح كمثال يا شروط الجيش شروط التجابر وهي كالآتي احتمال القبول والرد في كل من المتجابرين على على وهما كان الضعف فيهما من جهة سقط في السند بأنواع السته المتقدمه أو من جهه ضعف الراوي بسوء الحفظ أو كسرة الغفلة أو كثرة الغلط أو كثرة الوهن أي ولم يغلب عليهم فهؤلاء من أهل الثقة والصدق لكن ضعفهم من قبل حفظهم كلمة لما تجد من أهل الثقة يعني من أهل الدين أي أن دينهم سليم ناس موثوق رجل من أورأ الخلق ومن أعبد الناس لكن ما يتقن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلط فيه لكن لا يكثر الوهم والغلط كثير لكن ليس الغالب عليه أو من جهة الجهالة للعين أو الحلوة مستور أو رواية مبتدع غير غال ولا فيما يؤيد بدعته فنهاية حال هؤلاء أنهم مساتير مسألة مجهول العين مختلف فيه هل يصلح للشاد المتبعات ام لا ثانيا أن لا يترجح في إجاء أحدهما جانب الرد الذي لا يعتبر به بمرة او يتقاعد عن الجابر فلا يكون في رواة احدهما وضاع ولا متهم ولا موصوف بفسق ولا مبتدع قال داعية ولا من رواياته في تأييد بدعته ولا موصوف بفرط الغفلة في السماع ولا فرط الغلط في الإسماع ولا غلط الوهم عليه ولا يكون شاذا ولا معللا كل هذا إيش لا ينجبر ثالثا أن يروى الجابر من غير وجه من وجه آخر فصاعدا في درجة المجور أو فوق أو لا دون لو كان دونه فهذا الذي لا ينجبر لكن نحن نريد ما إيش ما ينجبر ما ينجبر مع ما ينجبر, ينجبر, ينجبر. الرابع الا يكون في أحد المتجابرين موطن ضعف آخر زال قائما يعني إيش الضعف عند التابعين ما يكون في, في أتباع التابعين قد إن هذا الضعف هنا لا ينجبر بهذا إنما يجب إيش؟ هذا يجبر هذا مع صحة ما وراءهما وكلما كانت الطرق أكثر كان ادعى القوه وكلما تباينت افترقت المخارج زادت في المتن قوة يعني مثلا حديث يأتي بسند صحيح إلى ابن سيرين وإلى ابن المسيب وإلى قتادة وإلى الأسود الناخعي أو إبراهيم الناقعي أو إلى مسروق أو إلى طووص في اليمن وإلى مجاهد في في مكة وإلى سالم نافع في المدينة واضح وإلى علقمه الناخع في العراق إذن هنا وهنا وهنا يدل على إيش على أن الحديث, على أن الحديث اصلا إلا كيف كيف رواه هذا الحديث مثلا يعني أقول مثلا يعني وكلما كانت طيب وكلما تباينت المخارج قلنا مخرج الحديث يرضى الذي عليه مدار الحديث زادت في المتنق والتقية نافع حتى ولو كان الحديث صحيحاً لذاته يعني إذا كان الحديث صحيحاً لذاته وعليكم الصحفة وركت وجاء من طرق كثيرة فماذا أقوى ولو تواتر فالمتواتر أقوى شيء أقوى من غيره تمام وعليه عمل الشيخين في الصحيحين إذ يتبعان الأصول الصحيحة لذاتها بالشواهد والمتابعات على وجه التأكيد لها السند في غاية من الصح فلماذا يأتي به من طريق آخر من اجل إيش إن مع صحة هذا السند وهذا الحديث لذاته إلا أن له طرقا أخرى ولو كانت أقل منه ولهذا فإن الصحة تتفاوت كما يتفاوت الضعف أيضا وعليه فيكون للصورة المجتمعة من المتابع والمتابع تأثير في التقويه عندنا تابع وعندنا متابع عندنا واحده متابعه فلان متابعه فلا فبالجمع تعطي إيش تقويه وجبران وجبران للنقص الحاصل من الاحتمال في كون رواية كل واحد منهم صابا أو غير صاب، فإذا جاءت من المعتبرين رواية أو معتبرين رواية موفقة لأحدهم، رجح أحد الجانبين من الاحتمالين، جانب التقوى أو جانب إيش رد، ودل ذلك على أن أصل الحديث محفوظ لا خصوص هذه الطريق، يعني هذه الطريق ضعيفة. لكن من هنا ومن هنا ومن, هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا نبدأ إيش مثل حديث الأذنان من الرأس أو حديث التسمية على الوضوء الامام أحمد ماذا قال قال لم يثبت حديث التسمية على الوضوء قصد أفراد الحديث بينما قال أبو بكر بن أبي شبه ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كلام أحمد صحيح وكلام ابن أبي شعبة صحيح ولا طعام كيف؟ واحد ينكر صحة الحديث وقد يقول يثبت صعو يقول لا تعوض نعم أحمد ينكر صحة الحديث بإيش من بكل سند لا يوجد له سند صحيح وأبو بكر بن أبي شيبة يثبت صحة من أين يثبت صحة المتن إذا أحمد طعن في ال في الاسناد وأبو بكر بن أبي شيبة قبل إيش المتن ويقول لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم اي بإسناد صحيح وابو بكر بن ابي شيبه يقول ثبت لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا طعن احمد في ايش في كل سند على حده انه ليس بصحيح وهذا حق وابو بكر بن ابي شيبه قبل ايش قبل المتن وبين ان المتن ايش قاله النبي صلى الله عليه وسلم فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول لكن لو لم يوجد إلا من طريقه فهذا قادح يوجب التوقف عن الحكم بصحة ما هذا سبيله والله أعلم يعني لو لم يوجد إلا هذا الطريق لكنا نتوقف عن التصحيح وكون ضعيف ومن التطبيقات في الجوابر أن المرسل, أن المرسل يجبره مسند لا يحتج به على انفراد فهذا فوق الحديث المرسل جاء مسند لكن المسند فيه ضعف يسيء فهذا يجبره المسند وحده لا يقبل والمرسل وحده لا يقبل لكن جبر بعضهما بعضا والمرسل والمسند اقوى من المرسل والمرسل يجبره مرسل اخر بشرط ان يكون شيوخ هذا المرسل المرسل ان يكون شيوخ هذا المرسل غير شيوخ الاخر وبشرط أن يكون رجاله من غير رجال المرسل المجبور وهذا مساوي له والمستور يجبر إذا لم تكن روايته شاذة وافقه غير على مروى أما إذا ضاف إلى جهالة وصف آخر مثل كونه يضرب مع جهالة وإقلاله فوتالث أو أن المجهول روى خبرين ولم يتابع عليهم فوتالث المجهول هذا لا يوجد له غير حدثين فقط بحثوا ما وجدوا إلا حديثين له. طيب كيف يجبر هذا الرجل وهو ما روى إلا شيئا يسير ويخالف الآخرين؟ والمنقطع تعضده جواب المرسل مثلا وشرط اعتضاض المبهم. المبهم يعني إيش؟ قلنا الذي إنسان مبهم ما يعرف. أن يكون في طبقات خير القرون المشهود لها هذا عند بعضهم واجيه وحديث سيء الحفظ وعليكم الصلاة والسلام يعتادوا بمثله بشرط أن يكون راويه لم ياخذ عنه يعني يعني سي حفظ مع حفظ بشرط أن ما يكون إيش يعني ما يكون الراوي هذا هو الراوي عن هذا وهذا فيكون وهما في الأمرين يعني. هو روايته الصحيحة عن واحد وعن الثاني تكون وهما. لا إنما يكون هذا له إسناد وهذا له إسناد آخر. وحديث سي الحظ يتضاد بمثله أن بشرط أن يكون راويه لم يأخذ عنه. وهذه التطبيقات يعلم بها غيرها. يعني الجواب التي تجبر تعلم من خلال هذا المثال. الجهة السنية معرفة من يدور عليه السند وهذه مهمة للتحديد مهما تعددت الأسانيد لأنه بد في كل مروي أن يتحد مخرجه أو يتعدد إما أن الحديث لا يوجد له إلا راو واحد وعنه تفرع مثل حديث إنما العمل بالنيات يا سعيد الأنصاري أو أنه يوجد له مثلا في مرتبة التابعين أو متابع التابعين يوجد أكثر من واحد أو في مرتبة الصحابة فيحصر بهذا محل المؤاخذة إن كانت ليجتمع متشاعب الكلام ولهذا صار تحديد مخرج الحديث من الأهمية بمكان وعليه أفرطت الباب الخامس في مخرج الحديث فلينظر إن مخرج الحديث هنا مهم جدا لماذا لأن به تحدد هل الحديث له طرق أم ليس له إلا هذا الطريق وما الحديث هذا هل هو من, من العلماء الذين فعلا أخذ العلماء عنهم أم أنه ممن يضطرب في حديث ويتخبط المرتبة السادسة السادسة مرتبة النظر في انتفاء الشذوذ كل هذا من أدل أن نحكم على حديث واحد وبعد الفراغ من تحقيق النظر في هذه الشروط الثلاثة العبالة والضبط في الراوة واتصال السند تنظر في الشرط الرابع وإن لا يكون شاذا والشاذ على نوعين أحدهما الفرد المخالف ويأت لأنه لا دخل له في السند الفرد الثاني الفرد الذي ليس في رويه من السيقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكرة والضعف يعني عندنا فرد يخالف وفرد لا يوجد في رواة من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يجبه التفرد هذا تنبيه بتقسيم الشاذ إلى قسمين إن حل عندي إشكال كبير وهو لو قلنا بقصر الشاذ على المخالفة فإن الحديث الفرد لا تتصور فيه المخالفة فكيف يقال في حد الصحيح ولا يكون شاذا؟ فيقول المراد نفي الشذوذ في الفرد بقسمه الثاني المتقدم على ما وضحه ابن الصلاح رحمه الله تعالى في الشاذ من علوم الحديث وهنا صرف نظرك عن مذهب أبي عبد الله الحاكم من أن الشاذ من فرد به الثقة لا تبالي بكلام الحاكم هنا وعن مذهب الخليلي من أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد ففي الصحيحين وغيرهما من الأفراد الصحاح غير قليل ولذا فاعتمد في رسم الشاذ بنوعيه ما تقدم آنفا يعني تريد الشاذ بالدقة إما أنه المخالف أو أنه المنفرد الذي لا يحتمل تفرده. الراوي هذا لا يتحمل لا يتحمل وحده رواية هذه السنة إذ كيف تكون هذه السنة ما ينفرد بإلا هذا الراوي الذي يعني يعني ما بين توثيق تضعيف الذي قال فيه لا يحتمل تفرد السابعة المرتبة السابعة طيب المرتبة السابعة, السابعة السابعة مرتبة النظر في انتفاء العلة وبعد تحقيق النظر في هذه الشروط الأربعة تنظر في الشرط الخامس انتفاء الانتفاء العلة فتحقق النظر في مدى خلوه من وقوع علة خفية قادحة فيه يتبين بها انقطاع أو خطأ أو اختلاف أو نحو ذلك مما يواهن الرواية وتدرك به العلة لكن أنا أختصر عليك الطريق حتى لا يضيق صدرك نحن في مقام العلل عالة على السابقين فترجع لعلل الدارة القطني لعلل ابن أبي حاتم للعلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد ما وجدت أخكم بصحة الحدث طيب وجدنا ابن حجر أعلّو فتح البال لا حر عاد نرجع ونعلم فاهم وابن حجر غالباً ناقل عن غير آيدي مثلاً يعد غالباً ناقل عن غير فقل يعني في العله خاصه حتى لا تستثقل المساله لا في العلل ارجع لكتب العلل اذا لم تجده معللا في كتب الائمه احكم بصحتك ولا تبالي ان وجدت مع مرور الايام من اعله من الائمه ممن لم تطلع على تعليل فتقول وقد احسنت الظن ثم تبين لي ان الامام البزار او أن الإمام يعقوب بن شيبه علله في مسنده المعلل ولا حرج عليك وتخطئ ومن الذي لا يخطئ اخطا الكبار ولهم اخطاء فما بالك بنا نحن لكن ابتداء انا وانا ابحث وانا الان سابحث من اجل اتدرب انا الان ساتدرب لا امشي بهذا الطريق اريد اختصر ارجع لكتب العلم في ايش في الفهارس الحديث هذا موجود نعم من اي سند من السند الفلاش ايه اذا السند هذا معلل وانتبه لكتب العلل كتب العلل تعل في كثير من الاحان الاسانيد ولا تعل ايش المتون الحديث صحيح من حديث ابن عمر لكن يعل من حديث ابي هريرة فتنتبه انه معلول من ريو... لا الحديث من ح... صحيح من حديث ابن عمر ومعلم الحديث ابن عمر لكن صحيح من حديث سالم عن ابن عمر ومعلم من طريق عن ابن عمر تنتبه تكون مستيقظا ما تكون نائما وانتهاء هنا تعب وجد وتعب واجتهاد ودقة نظر هو الحديث صحيح في الصحيحين ولذلك كثير من طلبة العلم هايش وقد أخطأ الألبان وقد أخطأ الألبان إيش يا ولد لسه ألا تتعلم أول وجدت أو خطأ في إيش فالضعف حديثا في البخاري يا والد وضعف هو أعل رواية والحديث في البخاري من رواية صحابين آخر أم رواية تابعي آخر انتبه هذه الدقائق في علم العلل حتى لا تضحك الثكاله عليه تكون صاحب نظر ودقة فتحقق النظر في مدى خلوه من وقوع علة خفية قادحة فيه يتبين بها انقطاع أو خطأ او اختلاف نحو ذلك مما يوهن الرواية وتدرك بالعلم ومعلوم أنه ليس للجرح فيها مدخل فلا يلزم من كون رجال الاسناد ثقات أو من رجال الصح مثلا أن يكون المروي به صحا لماذا نحن قلنا إيش؟ العلة علم العلم هو أخطأ من ثقات لاحتمال أن يكون فيه شذوذ أو عله بل يتوقف ايضا على النظر كيف روى عنه وعلى أي وجه روى عنه ايضا قلنا حديث اسماعيل بن ابي اويس في البخاري الصحيح خاصه عن من عن مالك وسليمان بن بلاد بسم الله اسماعيل بن أبي أويس في البخاري يروى عن مالك وعن سلمان بن بلا أو عن أخي إذا روى عن غير هؤلاء ثم البخاري انتقى من صاحة دي. سماك ابن حرب من روات مسلم وعكرمة من روات البخار فإذا روى سماك عن عكرمة فالحديث ضعيف وليس على شرط واحد منهم وهذا من أوهام من الحاكم أنه يقول على شرط الصحيح وهكذا فهنا لابد كيف روى عنه على أي وجه روى عنه فرب سند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماء ممن روى عنه مثل الشعبي عن أم سلمة في حديث الله مني أعذبك عن أضل أو أضل أو حديث الخروج من البيت الشعب لم يسمع من أم سلمة وبه يعل الحديث وسند ظاهره صح ثم اذا كان قد عرف بالسمع عنه فربما انه لم يسمع منه احاديث معينه هل نص العلماء على انه لم يسمع منه حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا نعم اذا كان منها يهمل واذا لم يكن منها يعمل وهنا نرجع مثلا لكتاب الكامل لابن عدي فكثيرا ما يسوق ايش الاحاديث المعله التي عللها الائمه في بعض الذي او في الذين تكلم فيهم اذا وجد حديثا تكلم فيه يذكره له فهل هذا منها ام لا وبقيه النظر في العله تراه في مراتب بما تعددت طرقه لنصوقه به انظر في تعدد الطرق وووهذه الطرق تؤدي لشان واحد أمانا الطرق تختلف إلى غير ذلك وكما قلت إذا أردنا الطريقة المختصرة طيب بدلاً ما يعني لكن في البداية أنت تفعل ذلك بنفسك من باب التدرب أما إذا أردت الطريقة المختصرة فلترجع لإيش الكتب الكتب التي أُلِفَت في علم العلم فعلى الدراسة قطني على ابن أبي حاتم العينان ومعرفة الرجلي الإمام أحمد وما أشبه هذا الثامنة المرتبة الثامنة ثم التفتيش عما يعترى الأسانيت يتظن أن المسألة هيّنة لا التفتيش عما يعترى الأسانيت من أين؟ من وجوه المخالفة والاختلاف وحين إذن لا تخلو الحل من أمور إن اتفقت رواته واستووا ظهرت سلامته ولهذا ترى قولهم مستقيم الحديث فلان مستقيم الحديث يعني رجل بحثوا في احاديثه فوجدوها مستقيمه اي وافق الثقات لا يخالفهم ما يوجد منه ايش مخالفه ان اختلفوا على وجه غير مؤثر فكسابقه يوجد خلاف راوي الدراوي ثقه براوي ثقه ها؟ يوجد خلاف مثلا في المتن هذا روى باللفظ وهذا روى بالمعنى فكل هذا ليس خلافا إيش مؤثر فهذا من الصحيح إن اختلفوا على أي وجه من وجوه الاختلاف والمخالفة المؤثرة تعين استظهار السبب لا بد أن نبحث عن سبب إيش هذا الاختلاف ولهذا ترى قولهم فلان غير مستقيم الحديث أي مختلف مضطرب عليكم السبب فلان الحديث غير مستقيم رجل يخالف الثقات واضطرب في روايته ومدار التعليل في الحقيقة عن بيان الاختلاف وعن المخالفة يعني التعليل في الاختلاف طيب ينشا عن المخالفة إيش؟ الشذوذ والنكارة وعن المخالفة ينشأ الشذوذ والنكارة وهنا يبرز ظهور النظر في العلة والشذوذ وجودا أو انتفاءا مما يتبين للعارف بهذا الشأن من جمع الطرق ومقارنتها ومن قرائنا تنضم إلى ذلك ليتحرر بها وجه الاختلاف والمخالفة في المتن والإسناد أو باحدهما في محيط العلة والشذوذ فحسب بل بجامع المخالفة وتعذر الجمع على قواعد المحدثين يعني وجدت مخالفة ولا نستطيع الجمع والتي تنطوي بصورها المتفرقة تحت عشرة أنواع, من أنواع علوم الحديث بجامع المخالفة ولو في بعض صراوية الشاذ والمعلق والمنكر والمضطرب والتفرد وزيادة الثقة والمزيد في متصل الاسانيد والمقلوب والمدرج والمصحف والمحرف وفيما يستطرد به علماء الاصطلاح عن المخالفة في مباحث تقسيم الحديث وتعريفه ورواية بالمعنى واختصار الحديث وتقديم بعض على بعض ومبحث الخطأ والوه مما يندرج بمجموعه تحت لواء المخالفة والاختلاف انظر للتاصيل هو يؤصل أنه يندرج تحت المخالفة والاختلاف وهذه جميعها قد يطلق على الاختلاف القادح من اسم العلة على سبيل التجوز في استعمالات بعضهم بل جلهم وقد بلغ التجوز أن أطلق البعض منهم على المنسوخ اسم العلة ومن أهم ما ينبه عليه هنا أن تعلم أن مخالفة الرجل الواحد في الإسناد على ثلاثة أنواع إن كان منتهما فإنه ينسب الى الكذب وإن كان سيء الحفظ نسب به إلى الاضطراب وإن كان ممن قوي حفظه وكثر حديثه أو كان المختلف عليه من الشيوخ واسع الروايه كالزهري وشعبة فيحتمل مثل ذلك منه يعني إذا كان متهم بالكذب نقول هذا كذب في هذا الحديث إذا كان سيئ الحظ نقول الطرف في الحافظ إذا كان رجلا إماما كبيرا نقول رواه على الوجهين مرة هكذا كذا ومرة او أو فيحتمل ذلك منه إذ ليست العصمة شرطا في ثقة الراوي بل الثقه الحافظ إذا انفرد بأحاديث في سعه مروياته كان أرفع له وأكمل لركبته وأدل على اعتنائه بعلم الأثر فتفرد الثقة صحيح وإن غلط وخالف فمخالفة مردودة وسائر رواياته, رواياته تقبل على الصواب لو خالف هذه المخالفة بعناة رد وبقية رواياته تحمل على الصواب أما إن تفرد الصدوق فمن دونه فيعد منكراء تفرد مع إيش؟ مع وجود المخالفة وأما الاختلاف على الراوي فاعلم أن من أهم شروط القطح في الاختلاف على الراوي هو أن يكون المختلفون على الراوي من الحفاظ أهل الضبط والاتقاء يعني الذين اختلفوا عليه من ثقاط أصحابه لكن الثقاط في جانب والضعفاء في جانب لا قيمة للضعيف فإذا اختلفوا وصفهم كذلك كانت العهدة عليه فتقدح, فتقدح بروايته ويعلل بها الحديث أما إن كان الذين اختلفوا على الراوي من سيء الحديث يعني لو اختلف الثقاط فننظر فيه هو والكلام يدور عليه أما إذا اختلف الثقة مع الضعفاء فالثقة حديثهم الصحابه ضعفاء واهمة أما اختلف سيء الحفظ على الراوي أما إن كان الذين اختلفوا على الراوي من سيء الحفظ ونحوهم فلا يضره شيئا والعهدة على الرواة عنه ولهذا صار من التعديل أن يختلف الحفاظ على الراوي الثقه الحافظ قال ابن مهدي رحمه الله تعالى أربعة بنكوفة لا يختلف في حديث فمن اختلف عليه مخطئ ليس هم منهم أبو الحسين الأسدي وقال أيضا لا نرى حافظا يختلف على أبو الحسين هذا من في غاية من التوثيق لهذا الرجل وعليه فالنظر فيما يعرض لك من اختلاف من اختلاف في المتن الاسناد أو بهما بغض النظر عن القبول أو الرد وفيما ليس بمجروح لا ينجبر هي في جهتين الجهة الأولى اختلاف في السند والجهة الثانية اختلاف فينا طيب سيتكلم عن اختلاف المقالفة السندية والمقالفة المتنية طيب نجعل لها درسا خاصا بها ان شاء الله تعالى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 ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا برحمتك أرحم الراحمين صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم